الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ما زال الحديث أيها الأحبة متصلا هذه الآيات التي تحدثت عن المنافقين في صدر هذه السورة الكريمة سوره البقرة والله تبارك وتعالى يقول في جملة ما وصفهم به وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون فهؤلاء إذا قابلوا أهل الإيمان قالوا آمنا يخبرون عن إيمان لا حقيقة له لكنهم إذا رجعوا إلى شياطينهم من مراد الكفار أكدوا لهم أنهم ما زالوا على غيهم وضلالهم وكفرهم وإنما كانوا يقولون ما قالوا سخرية واستهزاء بأهل الإيمان إنما نحن مستهزئون فتأمل هذه الآية حيث إن التعبير فيها جاء في الخطاب الذي يوجهونه إلى أهل الإيمان قالوا آمنا وحينما خاطبوا إخوانهم من هؤلاء المرده والشياطين من الكفار قالوا انا معكم فحينما خاطبوا أهل الإيمان لم يؤكدوا هذا الخطاب وإنما جاءوا به آكذا خبرا مجردا آمنا لكن حينما خاطبوا شياطينهم اكدوه إن معكم مع أن المتبادر لأول وهله لدى السامع أن يقول إنهم بحاجة إلى أن يؤكدوا كلامهم مع أهل الإيمان يقولون للمؤمنين إننا آمنا لأنهم يدعون دعوة كاذبة فيحتاجون إلى تأكيد كلامهم وأما إذا رجعوا إلى شياطينهم. فيكفي أن يقولوا لهم نحن معكم ولا يحتاج إلى أن يقولوا أكثر من ذلك مما يؤكدون به الكلام إن يعني إننا معكم وإن هذه تفيد التوكيد هي بمنزلة إعادة الجملة مرتين كانهم يقولوا لهم نحن معكم نحن معكم وهؤلاء الشياطين يعلمون أنهم معهم قد ذكر بعض أهل العلم منحظا في ذلك أن هؤلاء لحذقهم في التمثيل والتصنع ولعب الأدوار فهم يظهرون بصورة أهل الإيمان بطريقة لربما تجعل إخوانهم من المراده والشياطين يتصورون أنهم فعلا دخلوا في الإيمان فاحتاجوا إلى أن يؤكدوا لهم أنهم إنما يفعلون ذلك سخرية واستهزاء يقول اطمئنوا نحن نستهزئ فقط وإلا فإننا معكم أكدوا لهم لأن أولئك دخلهم الريب حينما رأوا هذا الحذق في التمثيل فهؤلاء أهل النفاق كما قال الحافظ بن كثير رحمه الله المنافق ان يبكي بعين واحدة ثم يوقفها ويبكي بالعين الثانية يعني لديه قدرة عجيبة في التصنع والتمثيل وإظهار ما ليس في باطنه وما لا يكون عليه اعتقاده أكذا جاء هذا اللفظ مغايرا فيه بين الخطابين خطاب أهل الإيمان آمن إلى تأكيد لألا يدخل شيء من الشك والريب في نفوس أهل الإيمان حينما يرون هؤلاء يحاولون أن يؤكدوا صدقهم وإيمانهم لكن احتاجوا إلى هذا التأكيد مع إخوانهم من الشياطين المرده وقاده الكفر والضلال لأن أولئك دخلهم الريب لما رأوا من هؤلاء من القدرة على الظهور بمظهر أهل الإيمان فظنوا أنهم آمنوا فعلا فطمأنوهم وقالوا لهم إنا معكم، إننا معكم، إنما نحن مستهزئون، إنا معكم، لاحظ أكدوا كلامهم، والله المستعان، ولاحظ هنا هذه المفارقة في الجمل، آمنا، إنا معكم، فخاطبوا أهل الإيمان بالجملة الفعلية، آمنا، فآمن فعل ماضي، وخاطبوا الشياطين بالجملة الاسميه إنا معكم، والجملة الاسميه أثبت، تدل على الثبوت فدلع ذلك على أن هذا الإيمان المدعى قصير المدى أما الكفر فهو الأصل الثابت المتجذر في نفوسهم إن معكم إنما نحن مستهزئون فهو هذا الإيمان المدعى لا يتجاوز الأفواح لا يتجاوز الألسن فلم يصل إلى القلوب إن معكم هو بقدر ما يلتقون بأهل الإيمان وكذا أيضا فإن ركونهم إلى هؤلاء الشياطين دائم مستمر فهو راسخ في نفوسهم إن معكم يعني في كل شيء على الكفر المحدّد لله تبارك وتعالى وعداوة أهل الإيمان إنما ذلك صدر منهم على سبيل الاستهزاء والسخرية إنما نحن مستهزئون الاستهزاء مثلي هذه القضايا لا شك أنه ينبئ عن نفس قد ملئت بالخبث والسوء والفساد وانطوت على الشر والعناد فهو يستهزئ بهذه الحقائق الكبرى قضية الإيمان التي تنبني عليها النجاة ولهذا رد الله تبارك وتعالى عليهم بقوله الله يستهزئ بهم فالجزاء من جنس العمل ويمدهم في طغيانهم يعمهون فمن استهزائه بهم تبارك وتعالى أن الله يمهلهم ويعطيهم يعطيهم الأموال والأولاد ويمد لهم في الأعمار ويظنون أن هذا من المنح والفضائل والألطاف وما علموا أن ذلك هو من قبيل الاستدراج ليزدادوا كفرا وغيا فيزدادوا من الأحمال والأوزار التي يستحقون بها الدرك الأسفل من النار بكل جداره فالمنافقون كما قال الله تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فهم في قعرها وكما قال الله تبارك وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم فالله تبارك وتعالى يملي لهم ويجري عليهم أحكام الظاهر في الدنيا فتحقن دماؤهم وتحرز أموالهم ثم بعد ذلك يصيرون إلى عذاب الله تبارك وتعالى وبئس المصير أدى بالاضافه إلى ما يقع لهم في هذه الحياة الدنيا وقد صور الله تبارك وتعالى حالهم وما هم فيه من القلق الدائم والخوف المستمر كما قال الله عز وجل يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم فهم لأنهم يعيشون على الكذب ويقتاتون على الكذب يحسبون كل صيحة عليهم فهم قلقون دائما فالذي لا يعيش على الصدق يكون في حال من القلق لأنه يشعر أنه سيكشف في كل لحظة فالصدق هو النجاة وهو الطريق صدق مع الله تبارك وتعالى والصدق مع الرسول صلى الله عليه وسلم والصدق مع الناس فالصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة والكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار فهم يعيشون في خوف مستمر والخائف يظن كل نداء يوجه وخطاب أو آيات تنزل أنها تنزل فيه وأن هذا النداء أو الحشد إنما يوجه إليه يحسبون كل صيحة عليهم كما قال جرير يهجو أرهط الأخطل ما زلت تحسب كل شيء بعدهم خيلا تكر عليهم ورجالا هذا يصور حال المنهزم أنه في حال من الذعر والخوف بحيث إنه إذا رأى شجرة أو رأى شيئا ظن أنها خيل يغير عليه ويطارده ويلاحقه وآخر يصور حال المنهزمين يقول حتى ظن هاربهم إذا رأى غير شيء ظنه رجلا إذا رأى غير شيء إذا رأى ورقة تطير في الهواء ظن أنه فارس يلاحقه ويطارده هكذا الخائف يتوهم المخاوف في كل شيء حتى إنه لربما يفزع من ظله إذا رأاه فهؤلاء يتوهم بهذه الحال في الدنيا ثم يموتون شر ميته، لا مكارم ولا فضائل ولا إنجازات ولا أعمال صالحة ولا إيمان ثم بعد ذلك يصيرون إلى حالا في البرزخ لا يحسدون عليها ولا يحمدون ثم يصيرون بعد ذلك إلى ما وصف الله تبارك وتعالى في القيامة حيث ينطفئ النور ويتخبطون دون الصراط في ظلمة لا يبصرون معها شيئا فيقولون لأهل الإيمان انظرون نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذب ينادونهم ألم نكن معكم يعني في الدنيا تظروا نقتبس من هذا النور فهذا من استهزاء الله تبارك وتعالى بهم الله يستهزئ بهم وهذا فيه إثبات صفة الاستهزاء لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته وهي من الصفات الفعلية الخبرية الثابتة له تبارك وتعالى لمن يستحق فهو يستهزئ بهؤلاء المستهزئين يستهزئ بهؤلاء المنافقين الذين يستحقون ذلك فدل ذلك أيضا على أن الاستهزاء بالمستهزئ الذي يستهزئ بأهل الحق فإن ذلك الاستهزاء به حينما يحيق به سوء عمله أن ذلك لا يعاد الأصل أن الاستهزاء لا يحمد هكذا بإطلاق ولكنه إذا كان بمن يستحق بذلك المستهتر فإنه يكون محمودا موسى صلى الله عليه وسلم لما قال لبني إسرائيل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا استهزئ بنا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهدين فدل ذلك على أن الذي يستهزئ بالناس أنه من الجاهلين فالمؤمن لا يستهزئ بل العاقل لا يستهزئ بالناس ولا يسخر منهم وإنما يحمد ربه تبارك وتعالى على العافية وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نقول إذا رأينا المبتلى فهذا هو شأن أهل الإيمان ولكن الاستهزاء حينما يوجه لمن يكون مستهزئا مستخفا بأهل الإيمان فذلك يكون في موضعه, يكون في موضعه ولذلك في الآخرة فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون, يضحكون منهم لأنهم كانوا يضحكون منهم في الدنيا ويسخرون بهم في الدنيا والجزاء من جنس العمل فالله يستهزئ بهم ولاحظ انه جاء بالفعل المضارع يستهزئ هم يستهزئون انما نحن مستهزئون فهنا استهزاؤه تبارك وتعالى يتجدد بهؤلاء وقتا بعد وقت وحينا بعد حين فالله يرسل عليهم من ألوان العقوبات في الدنيا والآخرة ما يكون من مقتضيات هذا الاستهزاء كما قلنا مما يحصل لهم في الدنيا من المخاوف والمصائب وكذلك أيضا ما يحصل لهم في الآخرة من انطفاء النور ثم بعد ذلك يصيرون الى الدرك الاسفل من النار هذا قوله الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون يعني كما قال الله عز وجل واملي لهم ان كيدي متين فهؤلاء حينما يعطيهم الله عز وجل من طول الاعمار ويوسع عليهم في الارزاق ويكثر لهم من الاولاد فإن ذلك يزيدهم غيا وضلالا وكفرا فيستمرئون ما هم عليه ويظنون أن ذلك هو الطريق والمسلك الصحيح فيموتون على هذه الحال السيئة ولا يرجعون ولا يرعون أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعر فأسأل الله تبارك وتعالى أن وإياكم من النفاق والضلال وأن يثبتنا على الإيمان ويجعل عاقبتنا الفردوس الأعلى من الجنة ووالدينا واخواننا المسلمين اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا والله أعلم صلى الله عن النبي الحمد عليه وصحبه إذا كان لديكم إضافات نعم أذا يقترح أن تحفظ الآيات طالما كل ليلة غالبا التعليق لآية فلا ننتهي من البقرة إن شاء الله إلا وقد حفظناها اقتراح جيد لو كل يوم نحفظ آية أو آيتين من هذه السورة الكريمة فإن أخذها بركة ولا تستطيعها البطلة السحرة يعني لو حفظ مع تفهم وتدبر معانيها وكما ترون نحن إنما نذكر المعنى العام للآية ولا نشتغل بالتفسير إنما هي هدايات تستخرج منها وفوائد قريبة المتناول لدى جميع السامعين يعني لا يعصر فهمها على أحد فلو حفظت مع ذلك كان هذا أكمل وهذا يقول هل يؤخذ من قوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض مشروعية النهي عن المنكر الجواب نعم هذه من الفوائد وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض يؤخذ منها النهي عن الفساد والمنكر كذلك استخدام العبارات الصريحة في النهي لا تفسد أيضا كذلك هل يمكن أن يؤخذ من جوابهم إنما نحن مصلحون أن هذا من أحد المعايير التي قد يعرف بها المنافق لا يلزم يعني قد يقول المخطئ المجتهد حيث يعمل في اجتهاد على غير وجه الصواب إذا عُتِب أو أنكر عليه منكر يقول إنما أنا مصلح فليس بالضرورة أن يكون ذلك معيارا يعرف به المنافق يقول هل هناك لطيفة في قول من دعاهم إلى الإيمان آمنوا كما آمن الناس بدلا آمنوا بالله أذكرنا هذا في الليلة الماضية قلنا بأن ذلك يكون فيه من الحفظ للنفوس ما لا يكون في غيره لأن النفوس قد جبلت على الاقتداء والاتساء فالناس كما قال شيخ الإسلام رحمه الله كأسراب القطع جبلوا على تشبه بعضهم ببعض فإذا قيل له آمن كما آمن الناس الناس يفعلون هذا الناس يذهبون إلى المساجد الناس يلزمون المصاحف الناس يصومون الشهر ولذلك قال الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لستم أول من يكتب عليه الصوم ويفرض فهذا الطريق سلكه سالكون قبلكم وهذه الفريضة فرضت على أقوام قبلكم إذا في إضافات فوائد نعم مضى الكلام على هذا بأن الله تبارك وتعالى يذكر الأوصاف من أجل الحذر من الوقوع في النفاق ومن أجل الحذر من أهل النفاق فأهل النفاق لا يختصون بزمن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ذكر هذه الأوصاف فهذه الأوصاف توجد في أقوام عبر العصور والقرون المتتابعة إلى يومنا هذا إلى ما شاء الله فإذا ذكرت الأوصاف كان ذلك أدعى لي حصول المقصود فلو ذكرت الأسماء لقيل هذا يختص بفلان وفلان ممن ذكر فكذا ذكرت الأوصاف فهذا يصدق على كل من كان بهذه المثابة في أي وقت كان أبي واحده. ثم إن الله تبارك وتعالى قد أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على طائفة منهم والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ولم يفشي ذلك لما فيه من المفاسد فكان بعض المنافقين قد عرف بالنفاق لضراوته في هذا الباب مثل عبد الله بن أبي فكان يتكلم بكلام كالجبال لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل أو قد فعلوها ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما قال الأول سم من كلبك يأكلك لا تنفق على من عند رسول الله حتى ينفض وما أشبه ذلك من العبارات التي هي كفر لكن هؤلاء حينما يواجهون بمثل هذا مباشرة يحلفون منكرين فإذا حلف ودفع التهمة بالحلف تخذوا أيمانهم جنة وقايه وترس فيدفع هذه التهم بالحلف فيترك هذا الذي كان يحصل من هؤلاء أما قوله تبارك وتعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الذين استهزؤوا في غزوة تبوك لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ما هذا الإيمان؟ فبعضهم يقول بعض أهل العلم يقول بأن المقصود وهذا هو الأقرب الله أعلم في هذه الآية أن المقصود قد كفرتم بعد إيمانكم المدعى يعني لا حقيقة له لكن هي دعوة ادعيتم الإيمان أظهرتم الإيمان مع أنه لم يصل إلى القلوب ولا حقيقة له لكن جاء ما ينقضه قد كفرتم بعد إيمانكم ولم يكن إيمانا صحيحا وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن هؤلاء ما كانوا من المنافقين لكن لما حصل منهم الاستهزاء حصل منهم الردة والكفر بسبب استهزاء والانسان قد ينافق وقد يكون مترددا بين هذا وهذا فقد يكون إلى النفاق أقرب وقد يكون إلى الكفر أقرب في بعض الأوقات وهذه قضية قد دل عليها القرآن قد يكون أقرب إلى الكفر في بعض الأوقات والأحوال ولذلك الحكم على الناس بأن هذا منافق أو نحو ذلك هذا أمر فيه عسر لانه لا يطلع على ما في القلوب إلا الله تبارك وتعالى والإنسان قد يكون له أحوال في أيام الفتن والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن آخر الزمان وعن الفتن الواقع فيه يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا يحصل التحول والتقلب وإذلك تجد بعض الحروب الكبار ونحو ذلك تجد المؤرخين يقولون ونجم النفاق نجم النفاق فضعفاء النفوس ضعفاء الإيمان يظهر منهم من التقلب والتحول والتلون ما الله به عليم نعم, نعم يقول بأن هؤلاء لما كان فعلهم هذا يرجع فيه المنتهى إلى أنه استهزاء بالله تبارك وتعالى جاء الجواب هكذا الله يستهزئ بهم فرد استهزاءهم لأن فعلهم هذا كان من قبيل الاستهزاء بالله عز وجل ثم إن قوله تبارك وتعالى ويمدهم في طغيانهم يعمهون أن هذا يدل على أن هؤلاء قد لا يوفقون للتوبة هذا بالنسبة للمنافقين وهو كما قال الله عز وجل في حق الكافرين فئة الثانية التي ذكرها الله في صدر هذه السورة إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى إلى آخره فهذا في المصرين على الكفر وإلا فقد آمن كفار كما هو محروف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده وبعد نزول هذه الآية وكذلك في أهل النفاق قد يتوب إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة قد يتوب لكنه في الغالب يستمر على حاله فالذي يصر على النفاق يمكن يحمل على هذا كالمصر على الكفر لا يوفق لتوبة لكن قد يتوب الله على بعضهم لو تتبعتم في من ذكر من أسماء المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعند الكلام على هذه الآية ان نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة من الذي عاف الله عنه فبعضهم يقول إنه كان معهم فكان فقط ضحك يعني حصل منه الضحك فقط ولم يكن منافقا وبعضهم يقول كان من المنافقين فتاب فالله أعلم على كل حال وأيضا حمير ابن وحشي أو وحشي ابن حمي أو نحو, نحو ذلك أسمعهم هؤلاء غريبة يقول يا رسول الله قد قعد بإسمي واسم أبي وذكروا أنه قد رجع أتاب فالله تعالى أعلم, الله أعلم لكن يمكن أن يحمل هذا والله أعلم على من كان مصرا على النفاق. والله قال عن الكفار، والله قال عن الكفار بأنه أيضا يملي لهم وأنه نعم هو كما سبق أن هؤلاء يأتون ويحلفون للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما فعلوا تخذوا أيمانهم جنة، وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أبي حتى في إقامة الحد على ما ذكره طائفة من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اقام الحد على أصحاب الإفك. وترك عبد الله بن أبي من أجل دفع مفسدة أعظم النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال على المنبر من يعذرني في رجل قد بلغ أذاه في أهلي فتكلم من تكلم فقام جاءت الرواية هكذا أن سعد بن معاذ رضي الله عنه قال يا رسول الله إن كان منا معشر الأوس قتلناه وإن كان من أخواننا الخزرج أمرتنا بأمرك فالرواية هكذا أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قام فقال كذبت والله لا تقتله ولا تقدر على قتله أخذته الحمية فقام أسعد ابن زراره رضي الله عنه ورد عليه قال بل كذبت أنت منافق تدافع عن المنافقين لكن هذه الرواية ذكر سعد بن معاذ فيها لا يخلو من اشكال لأن سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه معروف أنه كان قد أصيب في يوم الخندق. ومات بعد أن حكم استشهد رضي الله عنه بعد أن حكم في بني قريضة وهذه الواقعة في بني المصطلق كانت بعد ذلك يعني بعد وفاة بعد استشهاد سعد بن معاذ رضي الله عنه فلعله قام آخر فوقع وهم او خطأ من الراوي والله اعلم لكن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر ذلك على المنبر تثاور الحيان فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسكنهم يخفضهم ثم بعد ذلك نزل على المنبر. يعني أخذتهم الحمية وتحولت المشكلة إلى مشكلة أخرى الآن غير موضوع الإفك. هذا يقول ما تستطيع وهذا يقول أنت منافق وهذا يقول فوجدت مشكلة جديدة. يقول إذا وقع لي أحد من الناس هذا الوصف أنه يكسل عند القيام الصلاة ولا يذكر ربه إلا قليلا. هذه من علامات النفاق هذه نصفات المنافقين. فما هو المخرج؟ من ذلك المخرج هو أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويبادر الى الصلاه كما يبادر إلى اهم المهمات ما هي اهم المهمات عندنا التي ننهض من أجلها ونسرع هل الاختبارات هل السفر وادراك الطائره وما اشبه ذلك ما هي أهم المهمات هل العمل وادراك الوقت فيه فلا يحضر الانسان متاخرا أقول الصلاة أهم من ذلك جميعا. هي أهم المهمات. فتجد الإنسان يحرص على أن يستيقظ مبكرا ويذهب إلى الاختبار أو يوقظ أولاده من أجل الذهاب فلا يتأخرون. ولكن الصلاة لا يبالي. كل يوم يأتي متأخرا. يعني أما يخش الإنسان هذا الذي يراه ربه تبارك وتعالى لا يأتي إلا في آخر القوم. ينادى حي على الصلاحي على الفلاح دائما لا يأتي إلا متأخرا. هذا يعني ماذا؟ أنها ليست من مهماته فالطريق ما هو؟ توبة والمبادرة ومحاسبة النفس طالما أن هذا النفس يتردد فالتوبة بابها مفتوح يتوب الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى ويراجع نفسه ويجعل له اهداف أساسية استراتيجية كما يقال لا يفرط فيها بحال من الأحوال فأول ذلك هذه الصلاة التي جعلها الله تبارك وتعالى الركن الذي يلي الشهادتين وكما ذكرنا في أول هذه السورة الكريمة بأن هذا القرآن هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة فهذا الذي يحافظ على هذه الصلاة هذه المحافظة يقيمها الإقامة بمعنى أنه يأتي بها مستوفية للشروط والأركان والواجبات في الخشوعها إلى آخره هذا يؤمن بالغيب ويدخل في هذا الغيب الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر جزاء وحساب جنة ونار فتجد أنه يحرص في غاية الحرص يقوم كاللديغ حينما يتوهم أنه قد تأخر على الصلاة أو أن الإقامة قريبة بخلاف ذاك الذي لا يبالي يسمع الإقامة تقامه على فراشه في حال من التأخر والتباطؤ والتثاقل أو يوقض ويرجع وينام أو يغضب على زوجته إذا أيقظته ويخاصمها ويغاضبها ويتوعدها ويتهددها هذا ضعف في الإيمان وكذلك فيما يتصل بالذكر وتكلمنا على الأذكار والضابط في كثرة الذكر وأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا والله يقول في كل موضع ذكر فيه الذكر قيده بالكثرة ذاكرين الله كثيرا والذاكرات كر الله ذكرا كثيرا ونحو ذلك فهذا يعني أن يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسان رطبا بذكر الله عز وجل ولا يكون اللسان رطبا بذلك إلا إذا كان لا يفتر من الذكر نعم ذات الله خير يقول بأن الله تبارك وتعالى يستهزئ بهم وهذا يدل على أنه قد سخط عليهم سخط فعلهم يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أن هذا النفاق والتلون وإظهار الإيمان وإبطان الكفر أنه طغيان والطغيان هو مجاوزة الحد وكذلك أيضا يمدهم في طغيانهم يعمهون أن الله تبارك وتعالى يمهل هؤلاء استدراجا لهم وليس ذلك عن رضا ولذلك ينبغي للإنسان أن يحذر ولا يكون المعيار هو أن الله يعطي فلانا أو يعطي فلانا وأن الله يسوق إليه ألوان النعم والملاذ وما إلى ذلك فيدل على أنه قد رضي عنه لذلك يفتن من يفتن من المسلمين يفتنون بأقوام من الكفار من المعرضين عن الله تبارك وتعالى لما يرونهم فيه من النعم والعطاء والإمداد ومثل هذا يكون من قبيل الاستدراج فإذا كان العبد يعطى ويمد وهو على حال غير مرضية فهذا من قبيل الاستدراج ويمدهم من أجل أن يستمر ويستكثر من هذا الغي والطغيان والشر فيموت ويلقى الله عز وجل على ذلك فيخاف الإنسان ويحذر إذا كان على حال غير مرضية أن يصير بهذه المثابة وأن يكون مستدرجا وهو لا يشعر فكم من مستدرج وهو يظن أنه في حال من الرضا وأن ذلك من قبيل الافضال والإنعام لمحبة الله عز وجل له وهو لا يشعر ينظر الإنسان إلى حاله وعمله ما هو فإن كان على طاعة فيحمد الله ويزداد وإن كان على تقصير وتضييع وتفريط وتساق إليه النعم والملاذ فهذا يكون يخشى ان يكون قبيل الاستدراج والله أعلم أزاكم الله خير شكرا الله لكم السلام عليكم والسلام.